نعم بالنسبة لهذه الأحاديث كما تفضلت يعني هو الجمع بين النصوص طيب هي قضية رواية هذه الأحاديث يعني أول الحديث نبدأ بالحديث الثاني لأنه ظاهر جدا لا. أبو هريرة كان يفتي ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصبح جنوبا فلا صوم له هذه فتوى من الصحابة بناء على قول سمعه من الفضل لكن لم يقول قاله الفضل لثقة بالفضل أو اقتناعه برأيه قال من أصبح جنفا فهو فلا صوم له لا. فسئلت أم المؤمنين عائشة عن ذلك رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا ثم يتم صومه لا. طيب فلما تأكد أبو هريرة قال أق... أق... نسبته إلى رسول الله ليست فتوى لها أيضا وإنما نسبته إلى رسول الله قالوا نعم قال أنا أنما سمعتم من الفضل ما سمعتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما في شيء بالعكس هذا رجوعه هذا يدل إلى الحق هذا يدير على صدقه وأمانته ورجوعه إلى الحق ولكن الأمر كما قيل. وعين الرضا عن كل عيب كليلة كليلتون. ولكن عين السخطي تبدل المساوي. مساوية الأمر الثاني حديث لا عدو لا طيار هذا لم يروه أبو هريرة وحده رضي الله واجات حديث كثيرة نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أهل العلم في مختلف الحديث نعم. يعني ذكر ابن قتيبة في مختلف الحديث ذكر الشافع في اختلاف الحديث وتقريبا ما أقول كل ولكن جل كتب المصطلح عندما تأتي لكيف تتعامل مع حديثين ظهرهم التعارض يأتون بهذا الحديث نعم هو حديث لا عدوى ولا طيرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجنوم فرارك من الأسد أو لا يريد ممرض على مصرح مصح. نعم فذكر أهل العلم أنه لم يشكك أحد من أهل العلم في أمانة أبي هريرة أو غيره من الصحافة في نقل هذه الأحاديث نعم أنهم يقول نقل كذا ونقل كذا ولكنهم حاولوا الجمع بين هذه النصوص بعد اتفاقهم جميعا أن هذه جميعا ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسنا. فكان من جمعهم أنهم قالوا لا عدوى ولا طيرة إلا بإذن الله لكن لا يردوا مرضى على مصح لأنه ممكن يعتدي يعدى لكن بأمر الله سبحانه وتعالى فلا إنسان يعني يجعل العدوى هذه يعني يخاف منها لذاتها هي حسنا. سبب والله قد يبطل هذه الأسباب يعني أذكر لك قصة حدثت لي أنا شخصيا كنت مدرسا في فترة فجيت إلى الطلبة عندي اختبار لهم فأحد الطلبة وجدته خارج الفصل مع طاولته وكرسيه خارج الفصل فقلت ما له قالوا فيه بوشنيتر بوشنيتر ما شتسمونه توني <تصفيق> <تصفيق> حجر صحيح يعني أو أتكلم لحقدي صحيح أي نعم عرشان يعني مريض زين مريضا معديا فقالوا في بوشنيتر قلت خير ان شاء الله ف. المختبرته وزعت عليهم ورقة الاختبار وعطيت ورقة الاختبار فكنت أمر عليهم يعني سؤال مواضح أو كذا كذا فجيت عند هذا الولد وضعت يدي على كتفه وأنا أنظر في ورقته ها كيف حركة صرخوا علي جميعا قالوا ابتعد عنه لا عاديك فقلت لهم لا عدوى ولا طيرة لا عدوى ولا طيرة فالإنسان يعني يجمع بين القولين أنه لا يرد على مصيح لأنه في عدوى لكن ما في عدوى تضر بذاتها نعم وإنما هي بأمر الله نعم سبحانه وتعالى وهذا أحد طرق الجمع لأهل العلم وبعضهم يرى أن فيها نسخا لكن الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن أسلم طريق للجمع بين هذه النصوص هو أن لا عدوى إلا بإذن الله نعم إذا في عدوى هذه لا نعم, نعم نعم يتشاءم ولكن أن يتخذ من الأسباب ما يمنع نعم, نعم, نعم وهذا معنى قوله فر من المجذومي فرارك من, فرارك من الأسد وقضية أخرى نعم. نقول له أحسن الظن بأبي هريرة نعم. أحسن الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عزيز. يعني أقسم بالله يعني وأنا إن شاء الله بار في كلمتي هذه أنه لو وجد هذا وهو موجود على فكرة نعم. هذا الحديث في كتب الشيعة لو وجده وهو منسوب إلى جعفر الحديثان جميعا ومنسوبان منسوبان إلى جعفر لو قرأه ما, ما ظن في جعفر ما ظنه في أبي هريرة مم. مم. يعني أنا أقول للإنسان يحسن الظن بأصحاب خاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إحسان الضن بالمسلمين عموما طيب عمر الخطاب رضي الله عنه يقول لا تظن أنه بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملة نعم فأحسن الضن حتى طريقته في الكلام وهو يتصل يعني طريقة اللي يعني كان يريد أن يثبت شيء لا يريد أن يستفسر نعم. كان يقول يعني الإنسان يعني ما في باس أنه يتبنى رأيا يتخذ موقفا ما في باس لكن أيضا يجعل مجالا للأخذ والرد و... ويسأل بطلب الاستفهام لا بطلب التحدي و... نعم بارك الله فيكم شيخنا